بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت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 Inna al-abrār lafī Wa inna al-fujjār lafī jahīm Yāslavunahā yawm Wama hum كما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم